بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مانه وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبن من مسد